Book 2 4 og 4rs. Er That's bare 4 Arba fra 4 noen? Ar bare fire. Jeg har læst. Læst. Jeg har Jeg har læst hele romanen. Læst. Jeg har læst hele romanen. Jeg har jeg har forstået. Læg for forstået. Jeg har forstået Jeg har forstået hele teksten. fahimtu Jeg har forstået hele teksten. Læg det forstået. Jeg har لقد أجبت للتو. لقد أجبت. لقد أجبت على كل الأسئلة. لقد أجبت على كل الأسئلة. Я أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا للتو أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا أنا أسمع هذا لقد سمعت هذا للتو أنا أسمع هذا لقد سمعت هذا أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا للتو أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا أنا آتي بهذا لقد أتيت بهذا للتو أنا أأتي بهذا لقد أتيت بهذا جي كبت يا ها أنا أشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو أنا أشتري هذا لقد اشتريت هذا جي <تصفيق> فور Ja har forventede. Ana atawaqa' hadha. Laqad tawaqqa'tu hadha littaw. Ana atawaqa' hadha. Laqad tawaqqa'tu hadha. Ja erklærte. Ja har forklarede. Ana asharahu hadha. Laqad sharahhtu hadha littaw. يا أكنتي، يا ها أنا أعرف هذا، لقد عرفت هذا للتو. أنا أعرف هذا، لقد عرفت هذا.